اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقائك الحق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم ساعة آتية لا رئيب فيها وأنك تبعث من في القبور تم نورك فهديت فلك الحم وعرم حمك فعفرت فلك الحم ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاءك أعطم الجاء تفسير سوره الاعراف الدرس Allahuna tagha an nasahsad wa